رَوْنَ عَلَاقُ نُهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ Kala إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مركوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون Tergufi wajohnya nafra naim, yusqawn min rahiq maqtum, kitamuh musk, wfi dzalik fal ytenafas al mutanafisun, w mizajuhu min tasmim, ainay yshrubu Innalahzina adzamu kau mina lahzina amanu yadzhaqun, wa ida marbu bim yatghamzun, wa ida qalabu ila ahlimu qalabu fakihin, wa ida